و م ر ة معنا ب د أ ن ا في ق ا ع د ة ج د ي د ة لها تعلق بشحن النفوس وقلنا أ ن ه من القواعد ا ل ع ظ ي م ة التي ينبغي استحضارها في زمن الفتن وتغير ا ل أ ح و ا ل هذه ا ا ل ق عدم ة ع د شحن النفوس بما لا ينفع أ و شحن النفوس بما يجر ه على المرء وعلى أ م ت ه الويلات ينبغي على المرء أ ن يحذر من هذا وكذلك يجب عليه أ ن يحذر ممن يفعل ذلك وقد مضى معنا ج م ل ة من هذه ا ل ق ا ع د ة و آ خ ر ما ذكرناه في خصوص ذلك أن الذي ذلك يسعى ع إلى فعل أ و يعتقده ويتبناه الغالب كما قرر ذلك اهل العلم الغالب على أ ن هؤلاء الصنف من الناس غايتهم الترقص وغايتهم التصدر وغايتهم أ ن يكونوا على ر أ س ا ل ق ا ف ل ة كما يقال وذكر لكم في ذلك كلامه لابن عاشور رحمه الله وكذلك كلام الامام ابن ك ت ي ب ة ر ح م ه الله يقول ابن عاشور رحمه الله تعالى في أ ص و ل النظام الاجتماعي في ا ل إ س ل ا م يقول يقول الله تعالى رحمه ف ا ل ع ل و في الغالب يبتكره ق ا د ة الناس ذوي النفوس ا ل ط ا م ح ة إ ل ى ا ل س ي ا د ة و ا ل ق ي ا د ة بحسن ن ي ة أ و بضده إ ف ر ا ط ا في ا ل أ م و ر وذلك إ م ا ب د ا ع ي ة التضاؤل ب ا ل ق د ر ة أو لإبهات نفوس الأتباع وتحبيب أو النهم في المحبوب أو نفوس وتحبيب المحبوب حب حب لإبهات حب الإغراف للقياد النهم ا ل إ في كذلك ث ا والزيادة والتفريع الأمور المستحسنة لديهم فإن النهم في المحبوب من نزاعات النفوس مرة معنا ر لديهم في في فإن من مرة ا ا ل اشار م كذلك أ إ ل ى ذلك وبينه ابن ك ت ي ب ه رحمه الله كما في تاويل مختلف الحديث يقول ابن ك ت ي ب ه رحمه الله فعالى ولرب ا ل م ش ك ل ة إ ل ى اهل العلم به لوضح لهم المنهج اي اذا حصل ا ل إ ش ك ا ل وحصله في الشبهه فينبغي أ ن يرد ذلك إ ل ى اهل العلم الغريب أ ن كثير من الشباب إ ذ ا لبس عليهم ملبس بشبهه يستنكفون عن سؤال العلماء وطلاب العلم ي س ت ن ك ف وقد ن عن سؤال أهل العلم وعن العلم العلم سؤال سؤال طلاب أهل و نظرت في هذه ا ل م س أ ل ة فاستغربت كثيرا من مثل هذا ا ل أ م ر فتجد الرجل ربما ي ح ض ر م ع ه في مثل هذه ا ل م ج ا ل ومع ذلك إ ذ ا ر ب ث عليه المنبس وشبه عليه بنوع شبهه تجده يستنكف أ ن ي س أ ل العلماء العلم أن أ ي س لا بلال العلم وكما مر معنا في بعض الدروس على أن الشبهة تعلوها الشبهة أن زينة كما كثر ذلك عن سفيان ا ل ت و ر ي رحمه الله تعالى قال س ف ي ان الضلاله و ر رحمه ي الله قال ا ل إن عليها ز ي ن ة فلا تعرض دينك لمن يبغضه إ ل ي ك ل أ ن صاحب الشبهات له متعلق ومستمسك من دليل له م م س س ت كما و ت ع ل دليل ق من م ك يقول الشاطبي رحمه الله لكن يعني حصلت له الشبهات اما لو يتمسك بعمومات فهذا نوع حق ي أ ت ي ويتمسك بعموم نص ف د ف ذ ل ك ن ص في ذاته حق لكن وضعه في غير في غير موضعه وهكذا فعلى المرء أ ن يحذر من, من الشبهات فاذا إ ذ وقعت يسأل ف إ وقعت ي س أ ل و إ ل ا إ ذ ا تشرب قلب المرء المشكل و إ ذ ا تشرب قلبه الشبهه يحصل له ما يحصل من الفساد أو من ف س التصور د ا ويحصل له ما يحصل من ا ل خ ط أ والزلل بل إ ذ ا ظهرت له ح ق ي ق ة الشبهه و أ ن ه ا شبهه و أ ن ه ا ضلال قد يصعب عليه الخروج منها قد يصعب عليه الا خ ر و ج م ن ه إلا من رحم الله جل وعلا وفي ذلك يقول أبو أبو أبو أبو في معافرة العربي المالي شيخنا في سيئة العربي شيخنا الإحياء ذلك العلام الله تعالى قال شيخنا كما في إعلام النملاء قال قال كما بطر بن بطر بن صاحب رحمه شيخنا أبو حامد حامد بلع الفلاسفه فاراد ان يتقيا ذلك فما استطاع ل الفلسفة قال شيخنا أ بلع و ح ا م ا ل ث ل ا ث ف ه خاب في هذا في علمهم ذ هذا هذا العلم هذا ا الذي لا ينفع خار في امرهم هذا فلما ظهر له ح ق ي ق ة ا ل أ م ر و أ ن ه من الظلامه ل ب أ ر ا د أ ن يتقيا ذلك فنفتطع م معنى ه ذلك ا ا ل فما ل استطاع ل قلنا ما ينبغي أن لكل منه بابه ورضي الله عن عبد الله بن مسعود اثر عنه ان المرء ما ينبغي ك و ن مَعنى إِمَّعَ ان يكون يسمع امعه إذا نادى المنادي اتبعوه كما اجر كذلك عن علي في أ ث ر كميه ن نبي ر د غير واحد من علم بن القيم رحمه الله المجتاعه ذلك س ا لما ذكر أ ن الناس أ ص ل ا ه عالم ربان ثم متعلم على سبيل النجاه اتبعه ما كان عليه العلماء ثم الرعاع قال علي رضي الله ع ن ا ل ر ع ا ء اتباع كل ناعق إ ذ ا لاحقا لا يدفعه ا ل إ ن س ا ن ما اذا لم يكون ا ل إ ن س ا ن هذا خاصه اذا انتسب إ ل ى ا ل س ن ة والحبيب إ ذ ا كما سمعنا من كلام من ا ل ك ت ا ب يقول ونرد ا ل م ش ك ل ة الى ا ل ع ل م ب ه م وضع لهم ا ل م ن ه ج واتسع لهم المخرج ولكن يمنع من ذلك طلب ا ل ر ئ ا س ة ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ح ب ا ل ر ئ ا س ة و أ ح ب ا ل ق ي ا د ة ما ينظر نظر ا ل ن ر ي د للحق ولا يلتفت اذا نظرت عليه بحق بل ق ا صنف كثير منها ولا نعرضه إذا طلب من هذا لا نعرفه إ ذ ا ط ل ب ل ل ج ن و س والمراره اقول أ ن ا لا أ ر ي د ذلك وعندي ما هو أ و ل ى من ذلك لا أ ش ت غ ل بمثل ه ا وكل ذلك من الغروب والحياه فاسد ذلك حب ا ل ر ئ ا س ة وحب ا ل ق ي ا م ة رياضا ا ب ل ل ه إ ذ ا قال ابن ق ت ي ب ة رحمه الله قال ولكن يمنع من ذلك طلب ا ل ر ئ ا س ة وحب ا ل أ ت ب ا ع واعتقاد ا ل إ خ و ا ن ا ل مقالات والناس أ ش ر ا ب طير يتبع بعضها بعضا ولو النبوة لهم ظهر من يدعي مع معرفتهم ب أ ن الرسول عليه ا ل س ل ا م خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء أ و من يدعي ب الردودية ل ذلك ى ربوبيه ا هكذا ل ي ي ع ما ناس واحد إذا ث ت أمره ف د ي ن لو أ ت ى من يدعي النبوه ل التدع لاتباعها ل م ا د ي ل يعني تجد الناس أ ت ب ا ع كما ق كنا أ ت ب ا ع ك ل م ا ء بل كما يقول ابن كتيبه لا أ ح د من اتباع عضويه لما لان ل الناس س ك ا اتباع كل, معك الناس وأتباعه كل معك يقول ل ا ناعق كل ابن كتيبة والناس الضيرين ابن ت أصراب و ا هذا بعضهم بعض الهديد أصل إلى فالقلوب إ ذ ا تشابهت تتشابه ا ل أ ف ك ا ر والاعتقادات وتتشابه التصرفات والاحوال ولذلك تجد من في قلبه مرض يسير مع من في قلبه مرض و ه ذ ا و ه ذ ا قال والناس أ ش ر ا ب طير يتبع بعضهم بعضا ولو ظهر لهم من يدعي ا ل ن ب و ة مع معرفتهم ب أ ن رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خاتب و ل أ ن ب يجب ا ء ان يكون هناك اشياء ع ا و اخرى ا في ا ل ا م ح م د الاولى ل ه أن التي يجب ان ل ي ك و س ب م ا ل ا ي ش ي ب م ا ج ر ع ل ي ن ا ا ل ف ت ن و ا ل و ل ا أ و ل ا د من التي يجب ان ي د و ن هناك م ذ ل ب م ا غلكوه ل من ا ز ي ن ة و ا ل م خ ر ف ة لكن حقيقته أ ن ه فتن م ض ل ة فتن مضلة إ ذ ا من القواعد و ا ل م ع ا ن ف عند الفتن ا ل م ض ل ة الحذر من أ ن تكون تصرفات و أ ق و ا ل المرء نارا تزيد الفتن ا ش ت ع ا ل م ا ن ب غ ي أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن من هؤلاء يكون سبب الإنسان سبب هذه من ر ة م ع القواعد من ا التي ذكرناها في أ و ل بدايتنا لهذه السلسلة ان ا ل إ ن س ا ن ينبغي أ ن يتجنب الفتن وذكرنا كلاما للنبي عليه السلام من ان وقوما للفتن بين هذا أ و أ م ر ن ا أ ن نجتنب الفتن ما ينبغي للمرء أ ن يكون وقوما للفتن ت ش ت ع ر به الفتنه عياذا بالله و إ ن كان بعض الناس يظن أ ن بذلك تكون ويكون الخير و ن ر د عليهم بقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث الصحيحه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إن ه ذ ان الأمر ا ل أي د وإحقامة هذا الامر د ي ن و ل ت ي الدين ن إن لهذا قال قال على ل هذا ماìnك ا م أ لا ياتي أ ت ي ب ل ل الدين لا يأتي إن هذا الأمر لا م ا أبدا هذا ة ي ب ا ل م غ ا ل ب والمعالف عند الفتن ا ل م ض ل ة الحذر من أ ن تكون تصرفات واقوال المرء نارا تزيد ا ل ف ت ن ة اشتعالا ن س ب د ا فبعض ع الناس بدافع ا ل ع ا ط ف ة و ا ل غ ي ر يعني كما قلنا من يفعل مثل هذه ا ل أ ف ا ع ي ل يغلب ذلك بالدم بغير على الدين أ و يغلبها بما لا بالعاطفه التي ينبغي أ ن تكون تجاهل الدين تجاه و ه كلام حق يوض ب إ ا ل ا ه ا ل غ ي ر م ط ل و ب ة و ا ل ع ا ط ف ة م ط ل و ب ة لكن كما نرى م ع ن ا أ ن ا ل غ ي ر ينبغي أن تتابع ك و ن للدين إ ش تابع ل ل و ا ل ع ا ط ف ة مطلوبه لكن ينبغي أ ن تحكم بالدين ماذا نقدم العاطف لأن على الشرع أو مقدم غ يذكرون ر ة على الشرع ف ي ع أ ن من العواطف تعظم ب ا ل إ ن س ا ن فهناك العواطف ا ل م ح م و د ة التي تهبط بالكتاب و ا ل س ن ة وهناك العواطف ا ل م ذ م و م ة كذلك ا ل غ ي ر ة ا ل غ ي ر ة كذلك تنتقل الى قسمين غير م ح م و د ة وغير م ذ م و م ة ليست كل غ ي ر ة م ح م و د ة إ ذ ا فضح الناس بدافع ا ل ع ا ط ف ة والغيره تجدهم ما أ ن تقوم ف ت ن ة م ه ل ة بل ما أ ن تلوح بوادرها تظهر, تظهر بوادرها في ا ل أ ف ق حتى يسارئوا في اقحام أ ن ف س ه م ب ا ل ت د خ ن فيها من خلال شحن ا ل ن ف س هذا فعل ا ل أ غ ب ا ر لا تجد أ ن هذا ا ل أ م ر فعل العلماء أ ب د ا أ ن ا امرت ان نتحدى أ ن يكون هذا فعل عالم من علماء الامه م نتحدى ن ت ي شخص ب ع ا ل ذ هذا هذا الذين ا عالم صاحب في العلم فعل العلماء أبدا فعل الأغبار صديعون في ليس الذين فعل سنة فعل هم وقود للجدل ف كما مر ة معنا ا ل أ م و ر التي ت أ ت ي التغيرات التي تحدث تقلبات الاحوال لمن ينبغي ا ل إ ن س ا ن أ ن يتريث فيها على اقل ت ق ر ي د ه يكون حكمه في ا ل أ م و ر س ل ي م ا تتصور إ ذ ا استعجل ا ل إ ن س ا ن يكون حكمه صائبا إ ذ ا استعجل في حكمه على الشيء دون ت ر ي ض دون تكبد دون تبين نحن نخبر خبر نشهره نشهره يلقى أي يلقى إ ذ ا قلت فبعض الناس بدافع ا ل ع ا ط ف ة والغيره تجدهم ما أ ن تقوم ف ت ن ة بل ما أ ن تلوح بوادرها في ا ل أ ف ق حتى يسارعوا في اقحام انفسهم بالتدخل فيها من خلال شحن ا ل ن ف س قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث في صحيح الجامع ان ل من الناس مفاتيح للشر مغاليق ل ل ي ر ف ق و ض ى لما جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه ينبغي على المرء أ ن يقف مع نفسه من أ ي صله ا ل م م ن ي ع ن يجري ي ا ل ح ي ر على يديه يكون من مفاتيح الخير ومغاليه الشر أ و العكس عياذا بالله يفتح الشر ويغلق الخير إ ن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر و إ ن من ا ل ن ا س م ف ا ت ينبغي ح للشر مغاليقة للخير أ ن يكون ممن يجري الخير على يديه ممن يجري ا لنفسه خ ي يديه ر على ل ولامته بعض يعني نشير بها هذا إلا الغر فطوبى, فطوبى لمن عليه س جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل ا ل ت ح ذ ي ر وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه ا ل إ ن س ا ن قد يكون صاحب شر بكلمه ة ا ل إ ن س ا ن ما يستهين بالكلام لا به. به. كلمة قيلة يستهين به يجب عليك أن تزن تلك ان ل ل الكلام ك م ة ما تبطي ب غ ي أن تزن الكلام إن الرجل لا إن ي تلك ك م ب ا ل ل م من ة صفحة الكلمه ل الناس ه يهوي بها في الناس سبعين خريفة ة قد يصير ر من و ا ئ ا الدماء ر وقد مر معنا لما تكلمنا عن فضل ا ل ع ب ا د ة في زمن في دم قضية السر و م ن ي د خ ل في ذلك الثر في حفظ ا ل ل س ح ا ث لذلك إ ذ ا رجعنا إ ل ى كتب الحديث طلاب العلم ونصحهم هذه ا ل ن ص ي ح ة طلاب العلم خ ا ص ة ينبغي أ ن يتشربوا من فقه أ ئ م ة الحديث إ ذ ا رجعنا الى كتب الحديث اجد ا ل إ م ا م أ و أ ئ م ة رحمه الله م ن ه م أ ب و داود رحمه الله في سننه ذكر غ ا ر في كتاب الفتن بار ا ل ت ت ب في عند ا ل ف ت ن بار ا ل ا م س ا د ي ع ت ذ العلماء هكذا كلامه ومن د ه فقه رحمهم الله إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن ل ا يستهين ب ا ل ك ل م ة قد يكون تكون ك ل م ة خ ر ل ت من فيه سبب الشرع ي ا ذ ا بالله ا ل ك ل ا م خ ا ص ة زمن الفتن ينبغي على الكلام أ ن يؤذن سواء لعامه في الناس سواء للطلاب سواء للدعاء الخطباء هذا الكلام يوزن هذا بعلى آهنين الكلام ا ل يوزن نعم قد يغلف ا ل أ م ر كما قلنا ب ا ل ع ا ط ف ة قد يغلف بالغيره ة ا و هو اما ك ان تضبط الكلام الذي يستحق بداياتي و ص و ط ه اتكلم فيه واستشعاري للمسائل الخبر هذا م ط ل و ب كما م ل ن ا عن ا ل ك ل ا م ا ل ق ي م تصور الامور هذا الشيء ان نزل الكلام ش ي ء آخر ولما كان ص ح ا ب ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اذى الناس بفهم النصوص و أ ق ر ب الناس لواقع التنزيل كانوا رضي الله عنهم أ ح ذ ر الناس عند مواقع الفتن و ب ع د الناس عما يزيد شرها و ض ر ه ا هذه ط ر ي ق ة السلف ومر السلف م معنا في ا ل ح ص ة التي م ض ب اثر الحسن في فتنته مع الحجاج وسمعنا كيف كان تصرفه كيف كان كلامه كيف يعني كان اعتقاله كيف كان تتبده كيف كان تميزه على ا س ت ج ا ر ه هذا حال قاعده عن السلف لكنيتي احد يقول لك أ ث ر الحسن حديثه عين هذا منهج ه ذ السلف منهج الذي الله عليه هذه الرسائل اذا وجدها الطلاب فالعالم م ة ا ن كذلك اقتنوا مثل هذه الرسائل ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة في ب ا ن الحك الراعي و ا ل ر ع ي ة وقد يعني قرضها العلامه بن زبال الله هنا كلام على روى ا ر حنبل بن إ س ح ا ق في كتابه م ش ي ل ا ل إ م ا م احمد في كتابه م ح ن ة ا ل إ م ا م أ ح م د ب ط ل د ه أن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس امر اميري بالمعروف قال إ ن خفت أ ن يقتلك فلا ت غ ت ب ا ل إ م ا م و إ ن كنت لابد فاعنف ا فيما بينك وبينه وهو الشاهد المخاري في الصحيح عندما الشاهد على أن الصحارة في أن ومنهج السلف كيف كان منهجه عند الفتن روى ا ل م خ ا ر ي في صحيحه بسند عن أ ب ي واحد قال كلا ي أ س م ة بن ذيت لو أ ت ي ت فلانا يعنون عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فكلمته قال إ ن ك م لترون أ ن ي لا أ ك ل م ك عن ا ل خ ل ي ف ة انذاك اسمعه بي الله الله بي قال إ ن ك م ل ترون ل ترون أ ن ي لا أ ك ل م ه إ ل ا أ ن أ س م ع ك م ا ل ت منه أ ن ي ن ص ح خ ل ي ف ة ف قال لهم ترون اني ادار ن ا ن ص ح ه أ س م ع ك م و ا من اجل قال إ ن ي أ ك ل م ه في ا ل ش ر دون أ ن أ ف ت ح بابا لا أ ك و ن أ و ل من ف ت ح لو شاف ه د ش ي ء ان ينصح السلطان او الخليفه علنا ف و ق ا ل م ا و ا ل ت ش ه ي ر ايه س م عن السبب؟ المغاربه ئ ي ا بإجماع ا ن بإجماع السبب و ع ذلك حصل ل ا ا إ ج م و ا ل ان يكون اول يكون من ت ش ه ذ ه المسألة ا فتكون و ي الامة ف ي ر و ا ي ة ل ل ب خ ا ر ي قال كلمته دون أ ن أ ف ت ح بابا أ ك و ن أ و ل من ف ت ح ه قال الحافظ ابن حجر في الشمال عند هذا الحديث قال المهلب ارادوا من أ س ا م ه أ ن يكلم عثمان وكان من خاصته وممن ي غ ف ي عليه في ش أ ن الوليد بن ع ق ب ة ل أ ن ه كان ظهر عليه ريح نبيل وشعر أ م ر ه وكان اخا م ن عثمان لامه وكان, يستعمله يعني عليه ما كان يشط من وكان عثمان لأمه وكان يستعمله ه في بعض تعلق الأمور لا الدوله فقال أ س ا م ة لقد كلمته سرا دون أ ن أ ف ت ح بابا اي كما قلنا الكلام لمهلمنا قال الحاكم ف باب ا ل إ ن ك ا ر على ا ل أ ئ م ة ع ل ا ن ي ة خ ش ي ة أ ن تفترق الكلمه ة لمشي كمال ل ل م ع ثم قال الحافظ بعد ذلك وقال عياض طب عياض رحمه الله وقال أ ي ض ا مراد ا س ا م ة أ ن ه لا يفتح باب ا ل م ج ا ه ر ة بالنكير على ا ل إ م ا م لم ا يخشى من ع ا ق ب ة ذلك بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك اجدر بالقبول, ذلك أجدر بالقبول. ثم من ينصح أن ينصحه رسائي أي في أي جميلة رسائي وحده واحد هذا باب لا آخر شخ هذا ك ل ا م ا ل ق ا ط ئ ي ل ق ا ر س الله مراد م س ا م ه انه لا يفتح باب ا ل م ج ا ه ر ة بالنكير على ا ل إ م ا م لما يخشى من ع ا ق ب ة ذلك بل يتلطف به وينصح سرا ي فذلك أ ج ر ه للقوي هذا منهجه هذا مثال أ ن ا نفخص ب د يمثل أمنا نمتل كيف تصرف السلف ت فتنه فتشباب فتنه ش شاء ب ب سببا ا أن يكون من أ و و ق و م ب ا ل ف ت ن ة إ ذ ن ينبغي على الله أ ن يحذر من مثل ذلك ولو غلب ا ل أ م ر بغلاف أ و باقناع ل ا ل ع ا ط ف ة أ و باقناع ل الغيره فكما قلنا ا ل ع ا ط ف ة م ق و ب ة لكن ينبغي أ ن تكون تبعا لكتاب الله عز وجل و ل س ن ة النبي عليه الصلاه والسلام كذلك الغيره يقول الغزالي رحمه الله يقول رحمه الله الدين ليس أ ح ك احكاما م ا جاثة الدين ليس أ ج ا ف ة و أ و ا م ر م ي ت ة إ ن ه قلب يتحرك بالشوق و ا ل ر غ ب ة يحمل صاحبه على ا ل م ص ا ر ع ة إ ل ى ط ا ع ة الله وعزلت ه و يقول و اليك ربي لترضى فكيف تتحول التكاليف ا ل ص ع ب ة إ ل ى شيء سائغ حلو ثم قال إن من ان ل ا س إن من الناس من تلمس في قلبه ع ا ط ف ة ح ا ر ة عاطفة حارة, عاطفة حارة و ر غ ب ة في الله ع م ي ق ة وحبا لرسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام باليه ومع ذلك, ومع ذلك تجده ضعيف النظر باحكام الكتاب و ا ل س ن ة يعلم منها قليلا ويجهل منها كثيرا ويعزيه بالتعصب للقليل الذي يعلمه أ ن ه ي أ ن س من نفسه صدق الوجهه و ق و ة م ح ب ة الله ورسوله عليه ا ل و س ل ا م هذا كلام دقيق بمعنى محبتك أ ن ت الجياشه لله ورسوله هذا مطلوب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذه ا ل ع ا ط ف ة اما ا تكون مقياس المقياس هو العلم وانك مقاله ا تكون عندك ع ا ط ف ة لكن العلم قليل عندك كفر نظر عندك دهن ب ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة لم ا أ ن ت غ ي بمجرد عندك هذه ا ل ع ا ط ف ة م ح ب ة غ ي ا ش ة لله ورسوله على اسلام ل إ هذا المطلوب أ ن تندفع دون علم بدعوى ا ل ع ا ط ف ة كما ق ل ن ا وبدعوى الغير إ ا ن من التقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاه والسلام تحكيم ا ع و ا ط ف والغيره ذاته لان كما قلنا قضيه العاطفه ينبغي ان تكون جذع للكتاب والسنه فاذا قدمت عاطفتك على كتاب الله عز وجل وعلى سنه النبي فهذا نوع من ماذا نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله ي ايها الذين امنوا لا تقدمون بي تقدم بين يدي الله ورسوله واتقوا والسلّة ضوقةك وقف والسلّة نوع أنواع ورسوله الله إذا الكتاب عاطبتك الكتاب هذا التقدم الله الصلاة قدمت غيرتك أتجربة على الكتاب غيرتك. على ذلك على عليه يدي من بين أكشفك إ ذ ن من التقدم بين يدي الله ورسوله عليه السلام تحكيم ا ل ع ا ط ف ة لا شك أ ن ا ل ع ا ط ف ة ك م ا ق ل ن ا ا ل ح ي ة م ط ل و ب ة من المسلم فيطول منه أ ن يكون معاليا و ا ا ل لله ي ز وجل م لحب الشيطان يحب ويغلظ لله عز وجل إ ل ا أ ن ا ل ع ا ط ف ة يجب أ ن تكون بعد العلم والعقل العقل الصحيح ا ل م و ا ف ق للنصوص إ ل ا أ ن ا ل ع ا ط ف ة يجب أ ن تكون بعد العلم والعقل ولو ق د ل ن ا ا ل ع ا ط ف ة عليهما لحصل في, طريق في طريقنا ومنهجنا الفساد العظيم واستمع ق أو استمع لقول الله عز وجل أ ل م تر تامل ل ج ت أ م النظر في هذه ا ل آ ي ا ت لكي تعلموا ن ه ا ي ة من يقدم العاطفه على الكتاب و ا ل س ن ة ي أ ت ي يقول الامر المعروف لي عن ان يعمك والأمر ل ن نفسه دون ضوابط شرعيه ة و ذ ذلك هذا ا الكلام عاطفة الكتاب والسنة سمع ماذا ربونا العلاب؟ فتأملون يفعل في من بهم علم سمع جل دون دون دون وجوح يركي يكون أ ل م تر ى إ ل ى الملا من بني إ س ر ا ئ ي ل من بعد موسى إ ذ قالوا لنبي لهم ابعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله طيب قال هل أ س ي ت م إ ن كتب عليكم القتال أ ل ا تقاتلوا ن ه ر ي ح ك م حقا ويقول اختبارك ن س أ ل الله الثبات عبر المسيحيين رها رمزي ساله اي هذا يا ترى أ خ ذ مغنيه فعلا حقا وصدقا رجل ذكري تصفه شروط ا ل ص د ر أ ل م تر الى ا ل م ل أ من بني اسرائيل من بعد موسى إ ذ قالوا لنبي ل ل ه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله قال هل عسيت ان كتب عليكم القتال أ ل ا تقاتلوا قالوا وما لنا أ الا في وقد نقاتل ا هذا الأيدي إذنوعة في سبيل الله وقد أ خ ر ج ن ا من ديارنا و أ ب ن ا ء ن ا كذا كذا كذا كذا شؤال وقد أ خ ر ج ن ا من ديارنا و أ ب ن ا ئ ن ا فلما الفاتم الفاتم الله على فلما والتبديل تعقيل الانتحان مع مباشر هو هذه ذكر فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالم وَاللَّهُ عليم يعني فعلهم ذلك الثالث كان ظلم ل أ ن ف س ه م ولعبادته عز وجل فانظر أ ر ش د ك الله لطاعته ماذا نتج عن تحكيم عواطفهم تولوا عزيمتهم الا قليلا منهم فلم يثبت مع ط ا ل و ت لما فصل ب ا ل ج ن و إ ل الا فئة إ ف ئ ة ق ل ي ل ة غلبت ب إ ذ ن الله ف ئ ة ك ث ي ر ة ومما يدل على أ ن ا ل ع و ا ض ب ينبغي أ ن نحكم فئه كتابه ا ل س ن ة حديث عظيم في صحيح الامام البخاري ومسلم و ن ت أ م ل في هذا الحديث العظيم في حديث ا ل م س و ر بن مخرمه في ق ص ة صلح ا ل ح د ي ب ي ة وفيه في هذا الحديث وفي هذه ا ل ق ص ة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ف أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أ ل س ت نبي الله حقا قال بلى ق ل ت أ ل ف ن ا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى ق ل ت فلم ا ن ع ن ي الدنيه في لماذا البغدون باللاتي والتربية شوية يكن ن ب ا ل في ا ديننا م ا ل س م ا ن ه يقول لهم ربي القاعده ربي الناس جاهت ربيها شيطويه ربيه او بين ربنا ي اختلفوا ب ر ب ي فلم ا نقض ا ل د ن ي ة في ديننا اذا هذه الحاله ربي احمد ح ع ج م عليها ذ ه الحاله دي مش مع ع م ا رضي الله عنه دنيه هذا ا ل د ن ي ا هو النصر شرك ا ل د ن ي ا هو النصر لكن في نفس الوقت لا الاحزان, الإحزان هو الجبن لا ا ل إ ح ج ا م في ن د س ا ل إ ح ج ا م هو القوه والنصر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المكان مع الصديق في غار ش ر ع ا م ما س م الله تعالى هذا ا ل أ م ر ما هو سماه ه س م نصر في كتابه اثنين ا ذ ه ثاني اثنين اذ هما في الغار اذن عمر رضي الله ع ن ذ اعتبر احجاج النبي عليه الصلاه والسلام دنيا قلت فلم ن ع ط ي الدنيه في د ي ن إ ذ ن قال النبي عليه ا ل ص س ل ا م اني رسول الله ولست أ ع ص ر قال لي نحن ن ا ل م ل ان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السوء ي لا تتفرق بكم عن سبيله ا المصتقيما السيو عن كما كان بلقي وضع تغطى الطريق د ع ئ م ا ل ش ي و خ يقول لك طريق طويل ة ولكم مؤخره سينده فاما ان ولينا بعض الذي نعدهم او نتوفيلك ا فانما عليك البلاع كما مر معنا من كلام بن عاشور م ن كلام بن قتيل غير هؤلاء الرئاسه تصدهم من كما سمعنا إ ح ج ا م النبي اسلام اسمه عمر دنيه قال قلت فلم ا نعطي ا ل د ن ي ا في ديننا إ ذ ا ان قال ل ب ن النبي عليه اسلام ل إ ن ي رسول الله ولست ا ع ص ي وهو ناصري فقلت قال روما أ و ل ي س كنت تحدثنا أ ن ن ا س ن أ ت ي البيت فنطوف ل به او اعتماد بين الغيز وغير و ن ل الغفر ا ولم ت ك ن نحن أ ت ي ه العاب قال, بل بل نأتيه قال لي رجل سالك ولم يكن نحن نتي العاب ل قال لي رجل سالك لا قال ف أ ن ك اتيه وتطوفني قال عمر ر ض الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه مع الصديق. كده رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله ع ه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله ع ا ه رضي الله عنه ف ض ي الله عنه رضي ا ل د ي عنه قد ي ع م ل ه عنه عند الله عنه رضي الله عنه قال ف أ ت ي ت أ ب ا ب ك فقلت يا أ ب ا ب ك أ ل ي س هذا نبي الله ح ق قال بلى قلت أ ن س ن ا على الحق و أ د و ن على الباطل قال بلى قلت فلم ا نعطي الدنيه في ديننا ع ا الله ع ن ه قال فلم ا نعطي الدنيه في ديننا ا ن قال ل ل ش د ي ق قال لا مرتبه الصديقيه ا ع ل ا م ا ل من التشديد ل ا ل مرتبه ا ل ي ق إعلام الدرجة ت ل العلماء ص د ي ث لانه يشتاج إلى ل ا م ح د الرجل إ ن ه رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وليس يعصي ربه وهو ناصره ف ا س ت ن س ك بغربه ما اروع هذه ش د الكلمه ل المتاج نداء كاداما وبدأ قلت ي رسمها ا له ي فلا والسلام غربه قال ا ب فاستمسك بغربه فوالله إ ن ه على الحق قد ر ه ا ب ل ت ن ا و ك ي قليه و انه على الحق ن ب ي ع د أ ع ج ب فوالله انه على الحق قلت أ ل ي س كان يحددنا أ ن سناتي البيت ونطوف به قال بلى قال أ ف أ خ ب ر ك أ ن ك ت أ ت ي ه العام تشابهت ا ل ق ر و ب وكلام الصديق رضي الله عن جميع أ ص ح ا ب رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أفأخبرك أن النبي قال ل ق ف إ ن ك أ ت ي وتطف به قال عمر فعملت لذلك أ ع م اعمالا ل ا ماذا ل لذلك فرسول ت ن من صنع مع النبي صنع على الأعمال مع الخطأ لما ولماذا فبكتر أسلم الصديق أي اي انه عمل أ ع م ا ل ا ص ا ل ح ة ل ي ك ف ر ما مضى منه لعدم الامتثال لامر ل ل س وبحقها ا ليس ت ا ما وصعب رسول ض على عليه كلام النبي و ل حلاله؟ كيف زيب الحديثة ا ه فيه ت و الله كان ي ن أدو ي ما يحمل هذا عليه ى الاعتراض ما كان ع ت ر ض السلام كان الإشكال الإشكال لها ا عرض رضي فصرح إ ذ ن قال عمر فعملت لذلك اعمالا أ ي أ ن ه رضي الله عنه عمل اعمالا ص ا ل ح ة ليكفر ما مضى منه لعدم الاتكال لامر رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ل م ر ة والمقصود من هذا أ ن في ا ل ق ص ة موقفين متباينين ا ل أ و ل موقف عمر رضي الله عنه الذي لا يخلو من غ ي ر ة على الدين وعاطفه جياشه وحماه مع عدم الرسوخ في العلم في تلك الحادثه ة فانسألا كما قال العلماء ما مش وهذا ما في الإشكال معتقدة في مش من ا شخصيه كمثل وهذا لا ي ش ك في الا إ ش ك ل لأن معتقد ة السنه أ ن الصحابه ل معصومه من الكبائر ولكن ش ص يقول الشيخ الاسلام ي ل بن ا ثيميا ل ل صنع الله المجموعي الفتاوي يقول ليست ا ل ع ب ر ة بنقص ا ل ب د ا ي ة و إ ن م ا العبره ة بالكمال ا ل ن ا ي ة ص ح بكمال ة بالقاعدة الصحابة العبرة بالسلام بنقص ما هي البداية العبرة النهايه ة إذن الموقف الأول موقف موقف النبي عليه الصلاه و والسلام موقف بجرم أبي وموقف ه و ا ل ي بكر وعالم ب الشرع العالم بالمصالح والمفاجئ وهما ع اعظم ط الصديق ابدا ف عاطفه ع ل النبي ي ا ا ا ل ل من تثرّ في النبي عمر ل ل ل ي ه ا ا ا ف وفعل الصديق رضي الله عنه لذلك قال عمر رضي الله عنه بعد ذلك شوف كيف كان قال و ل ذلك عمر بعد ل لما للنبي السلام ه صدره ظهر ظهر عمر رضي الله عنه بعد ذلك سكلتك أمك, يا أمك يا يا عمر كل ذلك عمر يا قال عمر س ح ر ك ت بعيري ثم تقدمت أ م ا م المسلمين وخشيت أ ن ينزل في ق ر آ ن هذا لذلك المحاور خافه رضي الله عنه انزل به جي فقال أ ن ينزل ف ي ا ل ق ر آ ن فما ن ش ب ت ان سمعت صارخا يصرف بي فقلت لقد خشيت أ ن يكون نزل في ق ر آ ن وجئت رسول الله ع ل ى السلام وسلمت عليه فقال لقد أ ن ز ل ت عليه ا ل ل ي ل ة ص و ر ة لهي أ ح ب إ ل ي ه مما طلعت عليه الشمس ثم قرا إ ن ا فتحنا لك فتحا مبينا و ن أنزل القرآن إنا تكشدك فتحنا أباقي عمار أو لك في ف ح مبينة وهذا افضل ب من الاثار من ع التي تدل على هذا الامر افضل عن ايمان ابن ا ل س ن ة والحديث أ ب ي عبد الله م ن محمد الشيبه ا ا ن رحمه ل ل في كتاب ا ل س ن ة للخلال、قام. اخبرني محمد بن هارون د ا م ح بن ا ن بن د ا ن بن دعوان دعوان بن و ا ن بن د ا دعوان بن ا ن بن د و ا ن بن د ا ن بن د ن بن ا ن بن دعوان بن د ع ا ن بن ع و ا بن د و ا ن بن دعوان بن دعوان بن د ا ن بن و ا ن ا ن بن دعوان ب ع و ا ن ب ر د ن بن د ع و ا د ا ن بن د ع ا ن ب ع و ا ن بن و ا ن بن د ع بن د ع و بن د ا ن و ن و ا ن ب د بن د ع و ا قال سالت أ ب ا عبد الله في أ م ر كان حدث في بغداد بغداد مش ل كان حدث في بغداد وهم قوم وهم بالخروج خوارج فقلت يا ابا عبد الله ما تقول في الخروج على هؤلاء القوم ف أ ن ك ر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء لا أ ر ى ذلك ولا امر بهم الصبر فلا الصبر على ما نحن فيه خير من ا ل ف ت ن ة يسخك فيها الدماء و ي س ت ب ا ح فيها ا ل أ م و ا ل و ي ن ت ه ك فيها المحارم أ م ا علمت ما كان الناس فيه يعني أ ي ا م ا ل ف ت ن ة قلت والناس اليوم أ ل ي س هم في ف ت ن ة يا أ ب ا عبد الله قال وان إ ن ك وإن كان فانما إ ن م هي ف ت ة خاصة فتنة لكن خاصة فتنة كيف تبقى لكن ش ي ك لينة ص ة اسمع ماذا قال الإنام أحسن ر هي الله قال كان فإنما ه وإن ف ت ن ة خ ا ص ة عمة فإذا السيف الفتنة وقع وانقطع ت ا ل س ب ل الصبر على ذلك ويسلم لك دينك خير لك و ر أ ي ت ه ينكر الخروج على ا ل أ ئ م ة فقال الدماء لا أ ر ى ذلك ولا امر به الإمام أحمد رحمه الله رحمه ثم قال و أ خ ب ر ن ي علي بن عيسى قال سمعت ا بن حنبل يقول في و ل ا ي ة ا ل و ا ف ق اجتمع فقهاء بغداد إ ل ى أ ب ي عبد الله أ ب و بكر بن ع ب ي و إ ب ر ا ه ي م بن علي المطبخي و ف ض ل بن عاصف فجاءوا الى ابي عبد الله ف ا س ت أ ذ ن ت لهم فقالوا يا ابا عبد الله هذا ا ل أ م ر قد تفاقم وفشل يعنون إ ظ ه ا ر خلق ا ل ق ر آ ن فقال لهم أ ب و عبد الله ما تريدون قالوا له نشاورك في أ ن لسنا نرضى ب إ م ر ت ه ولا سلطانه ا ل و ا ث ق فناظرهم أ ب و عبد الله س ا ع ة وقال لهم عليكم بالنكره ا ل إ ن ك ا ر بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعه ولا تشق عصا المسلمين ولا ت س ف ك دماءكم ولا دماء المسلمين معكم انظروا في ع ا ق ب ة أ م ر ك م واصبروا حتى يستريح بر أ و مستراح مفاجئ طريقه السلف وهذا وهذا منهجهم ما يحكمون العواطف على الكتاب والسنه ة الغيرة, الغيرة مطلوبة والعاطفة مطلوبة وسنة نعم لكن النبي وعلا المقدم الإسلام وما كتاب الرب جل وعلا وسنة النبي على ي كان السلف الصالح رضوان الله هناك لا للعلامة عليه الشيخ صالح فاحسبوا هذا س رجل ر ل من خ يقول ن ي ويتكلم عن هذه ا ل م س أ ل ة ق ض ي ة شحن ا ل ن ج و د في معرض كلامه مع م ج م و ع ة من الدعاه ء قال ذ ا الكلام ي قال و ل حفظ م مهمة و ل ى ادم الإسلام ع ا إلا ا ء ل ي ن ب غ ي يعني أن يكون ع أن ا مهمه لكل نصف م دعاء ا ل إ س ل ا م توجيه الناس إ ل ى ما ينفعه ولكن بعض الدعاء نسي ا ل م ه م ة ا ل م ل ق ا ة على عاتقه فتراه في أ و ق ا ت يزيد على ما قالته القنوات و ا ل إ ع ل ا م ويسير على نفس الوسيله لجعل النفوس تغلي وكل ي ي نفسي الوثيرة تذري الولاي ث ر طارقا والمراء غير شرعا وطارقا على لجعل الدعوة تعالى النفوس المنظفة للجهاد في سبيل الله باسم باسم وطارقا ذ كذا ا وطارقا و هذا يشحن النفوس دون توجيه صحيح فيما ينفع ا ل أ م ة ثم ينتج عن ذلك التشاحن والتفرق وعلى الدعاه الانتباه في كلماتهم الى ما ينفع الناس والحذر من شحن النفوس وهم لا يعرفون ما ستكون ا ل أ ب ع ا د لهذا الشحن الذي قد لا يكون منضبطا ً بالضابط الشرعي هم الله يشين الشحن قلنا كر كما يرعى قد وهم ا ا ل مشي غ ا ك يتابعون ل لكن ق ل الشحن الذي لا يكون ن م أو بيان الواقع بيان كانت هذه القنوات ليلا ن ه ا ر ل أ ن ا ل أ س ف الثقافه العامه هي الاه و اغنامه اخبار ممن من ا ل ك ف ة أ غ ن ا م ه و لدينا قاعده ة تقبل من ا ل ر ي ا د و تقبل منهم ا صبر ا سنمس شروخها و نمس شروخها قال لك اذا كانت النفوس مليئه م يتابعون هذه القنوات ليلا نهارا ثم ياتي الداعيه او الخطيب يزيد في اشتعالها فنتفائل الى اين تريد يا خطيب ان يتجه الناس والجواب ليس ثمه اتجاه إ ل ا إ ل ى زياده ما في النفوس من اختلافات و إ ل ا إ ل ى سوء الظن و إ ل ا إ ل ى ترك ا ل ج م ا ع ة فالحذر الحذر من أ ن يدعو الداعي ة إ ل ى مثل ما يضر الناس ولا ينفعهم وعلى الدعاه أ ن يعلموا أ ن ما دار بين ا ل ص ح ا ب ة من حروب كعلي رضي الله عنه ومعاويه رضي الله عنه في و ق ع ة السفين و ع ش ه رضي الله عنه في و ق ع ة الجمل وغير ذلك فمعتقد اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن هذه الحروب ليس ا ل ص ح ا ب ة طرفا فيها ف ا ل ص ح ا ب ة وجدوا أ ن ف س ه م يتقاثوهم لا يشعرون يعني لم يسع الصحابه ابن ا ل ه و ل ك ن قدر الله ما شاء الله وجد الصحابه انفسهم في ذلك ا ل أ م ر و ا ل م ق ط ة د ق ي ق ة أ م ا ا ل ص ح ا ب ة لا س ع ر الا ان في ذلك بعد ذلك ن ا ماذا على ة تتكلم ي س ت د ل ك هذا ا ل أ م ر هذا على فعله وكيف يبث هذا ا ل أ م ر الذي بي حصل بين ا ل ص ح ا ب ة ومن الناس ر ا يسقط الصحابه ع ن الناس لكن لا ي ح ا ل ن ا س م ه هذه ا ل أ م و ر ولكن ا س ب م ا ح ص ل ت قائلا بانه ة يقوم بمساعده ت ج ي ل الناس لأنك لا ب م ه م معنوم معنوم معنوم و ا لأنك ق ع د ه ه ا ل خ ت ا ر ع ن ه ا ل بمساعده الناس بمساعده ذ ل ك و ن مش ا و ا ج س بمساعده الناس ب كانت طوائجي واحد ق لك شيئك و أقرأ رضي إذن قالوا على قال الشيخ الدعاة قال ع ل ى الدعاه أ ن يعلموا أ ن ما دار بين ا ل ص ح ا ب ة من خ ر و ب ك ا ل ي رضي الله عنه وارضاه و م ع ا ر ه رضي الله عنه في وقت ص ف ي ن وعائشه رضي الله عنه في وقت الجمل وغير ذلك معتقد م و ان ل هذه الحروب ليس ا ل ص ح ا ب ة طرفا فيها ف ا ل ص ح ا ب ة وجدوا أ ن ف س ه م يتقاتلون ولا يشعرون والذي أشعل هذه الحروب من؟ وهو من ولا الوقودش فرحال الكرة التعالي أشعل ملخة يفيدون هذه رجل من؟ تجد ت على بعض العلم الشباب ولك ينوضس قال الشيخ ا ل ذكر ي أشعل الحروب الخواج هذه هو ذ ذلك الشيخ الاسلام وشاركه الطحاوي وكتب العقيده ثم قال فسعى الخوارج بين الطرفين سعوا هنا بشيء وسعوا هنا بشيء آ خ ر في اعلاء ما يزعمونه حقا من رفع ر ا ي ة ظ ا ه ر ل حق وباطله ا باطل وهي لا حكم إ ل ا لله هم لا يريدون القتال بين ا ل ص ح ا ب ة ولكن السعي الذي لم ينتبهوا ل ى نتائجه أ و ق ع ا ل ص ح ا ب ة في القتال وقتال وصار من عقائدنا التاريخ الصحابة الإسلامي نصيبة أعظم من في س ل ا م ة أ ل س ئ ل ت ن ا وقلوبنا من الغل وعدم ا ل ن ي ل ممن حصل بينهم القتال سؤال إ ذ ن من أ ش ع ل هذه ا ل ف ت ن ة الجواب هم الخوارج سؤال كيف يكون ذلك الجواب ما أ ش ب ه ا ل ل ي ل ة ب ا ل ب ا ر ح ة النفوس إ ذ ا زاد شحنها ثم زاد ح ص ل ت الفتن ف إ ن ه يحصل من ف ئ ة إ م ا بادراك ل إ أ و بغير إ ض ر ا ك و إ م ا ب ق ص ض أ و بغير ق ص ض أ ن توقع الناس في صراعات ومقاتل و م ع ا ر ك وهم لا يشعرون ولن ينتبهوا إ إ ذ الا و ق ع إ ذ ا وقعت سيفه ي فمتى واذا ف ع ثم ق ل ل ا ح ر ل الأمر ح ذ هذا ر من وقع ا ل ل ت ب ى إلى ا ا ت ب السيف ل وإلى العبرة ب ن التي فمات ق ل ف يرفع ذلك ذ ك ثم أمرا يرجع ل الحذر ينتبه يبعيلها د في دينا في المستعراء الأم ب غ ي على ل ش ب ان ب خاصة يحذروا المسألة من هذه زر المعركه الى داخل الامه ل قال, قال ان ل ح ر م زر المعركه الى داخل البلاد المعركة ا ل د ي ل ا ن ي أ م ر جلل ل ا عظيم سوف تحصل في كل بلد م ص ي ب ة وسيتطاحن الناس وذلك مثلما حصل في افغانستان بعدما انتهت. بعد انتهت الحرب مع الاتحاد السوفياتي وطعن بعضهم في بعض ا ل ب ق ن ه الخلافات ولم يجتمع ا ل أ ف غ ا ن على الولايه ذ ا فهذا لا يقر لهذا, لهذا وهكذا ثم قال وإن وجدت الولاية وقتل والخصر عنده فليس هناك من تنازعت تنازعاته أنه من الجميع اتفاق قتل زعماء ففيها كما الكثير الصرق فليس كله دايب تفويت و توجد المعاركة تجذيبها ا ل ف ر ص ة على الاعداء نباه ا كيبيروا الخوزنالهين نديروا همان كيف لك ذلك يقول كيف هم هدول المدير؟ ميكلة نحن حجين الشرعي الناس السرعية هذا الذي يقول انك تعمل ب ع ط ي ت ه وحلاسه ب شوف ا ل ش ر ا ل شنو ر حتى ق ل ب تجاهها بامره طيب اه مش بعطفك ي لا اذا نبغى ننتبه الى علمه التفريغ والفرص ة على الاعداء ا ل م د ه علاش ما تسمتش من ا ل أ ع د ا ء م ا ش نبغاك كيش ا ل ع م زعيم متخل الشاب ما يستفزوش ا ل أ ع د ا ء نعم ت ص و ر يكون صحيح والموقف صحيح والبراءه من, من, من, من غير تبرع منه اطولي اطولي كانت موقف صحيح و ع ق د س ل ي م ة وتصور ص غ ي ر واستشعار خطر وفهم لكن ت ب ا ث ورسوخ وعدم استعجال وتغيث ر ز ا ء يبقى عقلي م ل الفان يقول الشيخ هذا ت ف و ي ط الفصول على ا ل أ ع د ا ء نباه الواجب يقول الشيخو الوجب على كل داعي من د ع ا ء الاسلام وكل مشي وكل وعظ ا وكل ط ا ل ب علم أ ن يحافظ على ح م ا ي ة ب ي ض ة المسلمين ويكون مع ا ل ج م ا ع ة و خ ا ك ي خلل و ش ك ل ه في بنتا توسع وفي بنتا ك ف ي ت ه ا ل ش ر ي ع ة ق ا ئ م ة على مقاصد كما مقر في كتب المقاصد من مقاصد ا ل ش ر ي ع ة م ر ا ع ا ة ا ل م ف ا ئ ح تكميل ا ل م ف ا ئ ح ومراعاتها و ض ب المتاجر وتقليلها إ ذ ا ك ن ا م ه شادد مش انت س ي د من سببها ونخرج د الزادها لا ت ا ت ح ي ي لا تقللها وخليها عندها من الحب مش انت زيد بها ويخالف ل م ق ا ص ة ا ل ش ر ع ي ة اذا يقول الشيخ الواجب على كل داعيه من دعاه الاسلام وكل منشد وكل واعي وكل طالب علم أ ن ن ح ا ف ظ على ح م ا ي ة ب ل د ة المسلمين وان يكون مع الجماعه ويحرص الاجتماعي على ولاه الامور لان بهذا تحقيق المصارف وضوء المكاسب ويفوت الفرصه او الغرض على اعداء الاسلام ممن يتربصون الدوائر بهذه الامه الاعداء ابغاوا الشعب و ا ل ر ا ي ا ت تشارك مع الراس ويصور رصاصه هذا الكلام ما نبرر به موقفا وفعلا لكن هذا الدين ينبغي ان نحذر من هذا القسم قال ل أ ن بهذا تحقيق المصالح وضر ا ل م ث ا س د ويفوت الفرصه أ و الغرض على اعداء الاسلام ممن يتربصون الدوائر بهذه, بهذه الامه أ م إذن ك س ع دعاء ن من النبي ا م إلا ن ع و د بك من شماده الأداء إذن نحذر لنبدأ أن من ذ ه الاعداء م س ة أظينة ع العاطفة الشعر وبالقواعد الشرعية المرعية قاعدة د ة جريلة قضية وقضية المسألة المسألة والسنة وبمنهج شحر أخرى بميزان المس فكل والضاهم السلف وبالكتاب وإلى تضبط ش ا من إن هذه الله سبحانه وتعالى وقربنا انتهاء السلسلة على هذه من ان شاء الله ت ب ع ا ل سبحانك اللهم بحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ا س ت غ ف ر ك وتوب اليك والله, إلا والله اعلم